يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الهدي ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا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 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْذِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ, والمنخنقة وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا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 فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد من من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست نساء فلم تجدوا فلم تجدوا ما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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله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 لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وان انتم برسلي وعذرتموهم وعذرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا اكفرن عنكم سيئاتكم لا أكفّر عنكم سيئاتكم ولا أدخّل أنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سوء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم سعف عنهم واصفح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 وسوف ينبيهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم كفرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير.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 فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِي كُمْ إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين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 وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ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 اَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أربعين سنه يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واثلو عليهم نبأ بني ادم بالحق اذ قرب قربانا اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا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 إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين تطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين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 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فتاد في الأرض أو فتاد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحيا فكأنما فَكَانَ مَا أَحْيَانَاسَ جَمِيعَ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ فِي عَمْمٍ مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ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 ق الله وبتغوا إليه الوسيلة وجاهدو وجاهدو في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميع ومله معه ليأصدوا به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 بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه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 لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكوا بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا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 والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي فمنا قليلا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 الله لجعلكم أمّ توحّدة ولا كلي بلّوكم ولا كلي بلّوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وَأَنِحْقُونَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَيْ يَفْتِنُوكَ وَاحْذَرْهُمْ أَيْ يَفْتِنُوكَ عَلَى بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إلَيْكَ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 سيب الفتح أو أمر من عنده فيصبحو فيصبحو على ما أسرف في أنفثهم نادمين ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين.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 مَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَلَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ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 ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك فصرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم.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 فريقا كذبوا وفريقين قتلون وحسبوه ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كفيهم منهم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 كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئت ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا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 ما أتخذهم أولياء ولكن كثير منهم فاسقون لا تجد أن أشد الناس عداوة للذين آمن اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صارا ذلك بأن منهم قسسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون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 الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب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 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل ولكن الذين كثروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.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 يا ايها الذين امنوا عليكم ان فسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا سينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان اثنان ذا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أن ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقصمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا وَلَوْ كَانَ ذَقُرْبَةٌ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمْنَا الْأَثِمِينَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُ مَسْتَحَقَ إِثْمًا فَأَخَرَانِ فَأَخَرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ مَسْتَحَقَ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا حق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا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 إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم مذكِر نعمتي عليك و على والدتك إذ أيتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي و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 قالوا نريد أن كل منها وتقم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما إذا علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الرزقين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 وَإِذْ قَالَتِ ٱللَّهُ يَا عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ تَقُولُ لِلسَّائِلِينَ تَأْخُذُونِ وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَٰنَكَ مَا يَكُونُ لِى أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقٍّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ